يا ربي صل على الحبيب محمد خير الوجود المصطفى نور الهدى يا ربي صل على الحبيب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 واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تقدس ذاته الصمدية الله الله مصلى عليه واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيب ومصطفى اللهم صل وسلم على مركز دائره التجليات الالهيه Waar al je En Sondag al-Muzamir, Sondag al-Muzamir, Sondag al-Muzamir, Sondag al-Muzamir, Sondag al-Muzamir, Sondag al al-Muzamir, Sallallahu al-Muzamir, Sallallahu al-Muzamir, Sondag Salta Allahu ala Mustafa, Muhammad, يقول العبد الذليل خادم الفقراء الصوفيه سلامه ابن حسن الراضي الشاذلي الحامد وفقه الله لما في رضاه لما كانت محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة الكبرى لنوال النفحات الإلهية هو الحبيب الاعظم الذي لا يرد الله من تشفع به وعلامة محبته كثرة ذكره والصلاة عليه والاقتداء بشمائله الزكيه لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تطفلت ما حقاره قدري على موائد كرم هذه الحضرة محمد اللهم اللهم وننزل الكرام وننزل الكرام وننزل الكرام ونزيل الكرام لا يضام سيما نزيل رسول الله فالتقطت ما تيسر لي من جواهر بحار السنه المطهره السنيه ونظمت فرائده في قصه مولده الشريف واخلاق خير خلق الله ارجو بذلك ان تشملني واياكم نظره من نفحات الحضره النبوي يا رب يا رب يصلح الله بها حالي ويفرج بها عني واخواني وجميع من احب رسول الله, <سؤال> <عطر> الله فقولوا مستعينا, مستعينا بالله، الذي أبرز سيدنا محمدا من خير الأمم والقبائل والأصلاب والبطون الطاهرة النقيّة. حتى وصل نوره إلى ابيه عبد الله وظهر في وجهه لكل من يراه فزوجه أبوه عبد المطلب سيدة نساء قومها آمنة الزغرية we hadden het Bereis حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجد له وحمى ولا فقلا جل من براه وحملت برسول الله وحملت برسول الله وحملت برسول الله Sulleen, en Ummi, Jadbi, Bihamli, البحارية. الله صلي عليه الله. الله أكبر. وأثمرت الأشجار وأصبحت الأصنام منقوسة على الأفواه والجباه وفرت الوحوش وأغن البحار إلى بعضها بالبشار وتنكست سرط الملوك لقدوم خير البريه ولما تم من حمله شهران توفي ابوه بالمدينه عند اخواله بن النجار ودفن بالابواء وقد دعاه ربه فلبىه وبشرت dat het een beetje lastig is. En dat het een beetje lastig Moercherat, moercherat, moercherat, moercherat, moercherat, moercherat, moercherat, moercherat, فضل عليه وبشرت امه في المنام فقيل لها انك حملت بسيد العالمين نفس محمد عليه الصلاه والسلام أكبر. أكبر. فسميه محمدا كما سبق له في الازليه ولما حضرت ولادتها تفتحت أبواب السماء والجنان وحضرتها الله آسيا O, mijn vriend. O, de hore, والحور العين لرؤية بادر محياه ورأت رجالاً وقفوا في الهواء وبأيديهم الأباريق الفضية ورات قطعه من الطير غطت حجرتها مناقيرها من الزمرد وأجنحتها من الياقوت أشرق سنا ورات ثلاثه أعلام علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر الكعبه المشرفه العالية وقد المقاضف ضاعته صلى الله عليه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 صلى الله <متغطال> على محمد صلى الله <متغطال> عليه وسلم يا مؤيد يا <متغطال> مجد يا امام القبلتين <متغطال> صلى الله <متغطال> على محمد صلى الله <متغطال> عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا الخافقين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا مؤيد يا ممجد يا امام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم را وجاك يا يا كريم الوالدين صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم الصافي المبرد وردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> Maar ik ben niet blij dat u hier bent. Ik ben hier niet blij dat u hier bent. Maar u bent niet blij dat u hier bent. En u bent niet blij dat u hier bent. En u bent niet En نا صل الله على محمد صلى الله عليه وسلم عندما شد المحامل وتنادوا للرحيل صل الله على محمد صلى الله عليه وسلم جيت مود ومدا مسال قلت قف لي دليل صل الله على محمد الله عليه وسلم وتحمل الله صلى الله عليه وسلم في المنازل في العشايا والبكور النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك